يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نقرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل تاك حديث موسى ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فألاه لاية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم لعلا فأخذه الله نكال الآخرة ولولا إن في ذلك لعبلة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء بنىها، رفع سمكها، فسوىها، وأطش ليلها، وأخرج ضحها، ولرض بعد ذلك دحها، أخرج منها ماها، ومرعها، والجبال أرساها، متاع لكم ولأنعامكم.